يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا وَإِن كنتن تردن الله ورسوله والدار الاخره فَإِنَّ الله اعد للمحسنات ان كن اجرا عظيما يا نساء النبي من يأتي منكن نبي فاحشة من, بفاحشة من, من بفاحشة مبينة يضعف لها, لها العذاب ضعفين, يضاعف لها العذاب ضعفين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 وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الْجَاهِلِيَّةِ الأولى وأقمنا الصَّلَاةَ وآتينا الزَّكَاةَ وأطعنا الله وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أَهْلَ البيت ويطهركم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 والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين, والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين, والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما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 فلما قضى زيد منها مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَ هَا لَكَيْلَا لَكَيْلَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا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 اخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام واعد لهم اجرا كريما انك شاهد اننا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذن وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بان لهم الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكنى